الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأعمل الصلاة وأسكر تسليم على أشرف الخلق أجمعين وحبهم آله الطاهرين واللعن الدائم على أدائهم إلى قيام يوم الدين إنه صادر أخيرا كتاب يجمع الأحاديث التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وآله في المهدي وأنه يجمع سيادة على ذلك الآثار التي نقلت عن الصحابة وعن التابعين في ذلك وقد تكلمنا بالأمس عن لمحة حول هذا الكتاب وبينا أخذت على أصل تقسيم الكتاب وعلى تصنيف ما جاء فيه وإدخال جملة مما يصنف علميا ضمن الأحاديث أدخله ضمن الآثار كما نقلنا جملة من العبارات التي نقلها المصنف عن بعض منكري المهدي وعدهم مخالفين لما عليه جمهور المسلمين هؤلاء المخالفون بعضهم تحمسوا حماسة كبيرة بسبب تعصبه باعتبار أنه يدرس المسائل من منطلق عاطفيا. تحكمه عصبيته وبغضه للشيعة ولا ينطلق في دراساته للمسائل من منطلق موضوع فلا يبحث ما يلزم البحث عنه للوقوف عليه بل يصدر أحكاما قبل البحث كما إن بعضهم قد صادرت عنه هذه الأحكام بسبب جهله فهو لا يعرف كيفية البحث عن الأحاديث ولا يعرف أين يقف عليها ولا مضانها وهذا ما حكم به إمامهم وأمير مؤمنيهم في الحديث الألباني على قسم من هذا الفريق وسنقرأ عبارته عند الحديث عن من صحح أحاديث المهدي ولفتني من الكلمات التي نقلها في هذا الشأن كلمة لمحمد رشيد رضا وهو تلميذ محمد عبد و محمد تلميذ السيد جمال الدين الاسترابادي يعني المفروض أنه ورث شيئا من علم صحيح وان كان جمال الدين لم من إعطاء كل ما عنده من الألم في تلك المحافل نظرا إلى وضعه الذي كان يحكمه إلا أنه مع ذلك أثر على الحركة العلمية في مصر عندما ذهب إلى مصر ونتاج عن ذلك ظهور محمد عبده وهو عنده درجة من الألم ومحمد رشيد رضا تلميذ محمد عبده إلا أنه مع ذلك قال في أحاديث المهدي إنه لأجل أن هذه الأحاديث متعارضة ولأجل أن الممكرين لها أكثر والشبهة فيها أظهر لم يعتد الشيخان بشيء من رواياتها في صحيحيهما وهذه كلمة كبيرة باعتبار أن الصحيحين من الكتب التي يحفظها غير حفاظ الحديث عندهم والصحيحان يدرسان في الجوامع والمساجد ويطلع عليهما حتى غير طلاب العلم عامة الناس يقفون على الصحيحين وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري وعن جابر رحمه الله ابن عبد الله قالا قال رسول الله صلى الله عليه وآله يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده يعني يحثو المال حثوا ويؤتي ولا يعد ويعطي صحاها أي يعطي مئة مئتين ثلاث مئة لا يعطي مئة مئة وسبعة لا يعطي كسورا وإنما يعطي صحاها هذا في صحيح مسلم فكيف يتجر محمد رشيد على نفي وجود حديثا من أحاديث المهدي في الصحيحين كيفما كان بعد ذلك تكلم المؤلف البستوي عن العلماء الذين نصوا على تواتر أحاديث المهدي وعد منهم أولهم الحافظ الآبري السجزي السجزي يعني السيستاني وسيستان وبلوكستان محافظة في إيران اليوم وهي من المحافظات التي تنتمي إلى مذهب غير مذهب أهل البيت بل لعلهم من المتعصبين نقول لعلهم رعاية ويمكنكم الوقوف على حالهم على أي حال السجزي أي السجستاني قال وقد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وآله بذكر المهدي وأنه من أهل البيت وأنه يملك سبع سنين وأنه يملأ الأرض عدلا وأن عيسى عليه السلام يخرج فيساعده على قتل الدجال وأنه يأم هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه في طولا من قصته وأمره هكذا قال السجزي وهو إماما من أئمة القوم توفي سنة الثلاثمائة وثلاث وستين ووافقه جملة من علمائهم نقلوا كلامه نقل رضا وقبول وذكر جملة منهم عدهم أحد عشر عالما نقل كلام السجزي ووافقه ثم نقل كلام البرزنجي الذي قال في أحاديث المهدي لا تكاد تنحصر يعني لكثرتها ونقل كلمة أخرى للبرزنجي قال قد علمت أن أحاديث وجود المهدي وخروجه آخر الزمان وأنه من عترة رسول الله صلى الله عليه وآله من ولد فاطمة بلغت حد التواتر المعنوي فلا معنى لإنكارها وقال أيضا وغاية ما ثبت بالأخبار الصحيحة الكثيرة صحة وكثرة الشهيرة التي بلغت حد التواتر المعنوي وجود الآيات العظام التي منها بل أولها خروج المهدي وأنه يأتي في آخر الزمان من ولد فاطمة عليه السلام يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلم وممن صرح بتواتر أحاديث المهدي من غيرنا السفاريني قال والصواب الذي عليه أهل الحق أن المهدي غير عيسى وأنه يخرج قبل نزول عيسى عليه السلام وقد كثرت بخروجه الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوي وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم إلى أن قال يفيد مجموعه العلم القطعي فالإيمان بخروج المهدي واجبا كما هو مقرر عند أهل العلم ومدون في عقائد أهل السنة والجماعة ومن هؤلاء أي من العلماء الذين صرحوا بتواتر الأحاديث المروية عند أهل السنة في أمر المهدي والتبشير به الشوكاني والشوكاني من علماء أصول الفقه فلديه أثرة من العلم وتجدون في كتبه ما لا تجدونه في كتب غيره منهم وقد صنف كتابا بعنوان التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح. قال والأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها منها خمسون حديثا قد أشرنا إلى أن الأحاديث التي جمعها عبد العليم البستوي بلغت ثلاثمائة وثمانية وثلاثين حديثا وأن الأحاديث التي جمعها المتقي الهندي زادت على ثلاثمائة حديث فإذا كان الشوكاني يتكلم عن خمسين حديثا ولاحظوا كيف سيحكم قال خمسون حديثا فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر لاحظوا عبارته تجدونه أكثر معرفة من البستوي الذي جمع الكتاب والذي ضم الأحاديث الضعيفة مع الأحاديث الموضوعة وهو لا يدري أن الحديث الضعيف يحتسب وأما الحديث الموضوع فلا يُحتسب ولا يصح أن يُجمع بين الحديث الضعيف وبين الحديث الموضوع قال فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر ولا يزال الكلام للشوكان وهي متواترة بلا شك ولا شبه بل يصدق وصف التواتر على ما هو الدونها في جميع المصطلحات في جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول طبعا التواتر كما أشرنا بالأمس وإن كان يحرر في أصول الفقه إلا أنه أيضا بحث يحرر في المنطق ويحرر في علم الحديث فلا عذر لأحد في الجهل بالتواتر وكيفية تحققه ومنهم أي من العلماء الذين صرحوا بثواتر أحاديث المهدي القنوتي قال الأحاديث الواردة في المهدي على اختلاف رواياتها كثيرة جدا تبلغ حد التواتر المعنوي وهي في السنن وغيرها من دواوين الإسلام من المعاجم والمسانيد بل نقول له وهي في الصحيح في صحيح مسلم وفي السنن والمعاجم وقال أيضا لا شك في أن المهدي يخرج في آخر الزمان إلى أن قال لما تواتر من الأخبار في الباب واتفق عليه جمهور الأمة سلفا عن خلف إلا من لا يعتد بخلافه وتعرض لكلام ابن خلدون الذي شكك في أمر المهدي فقال فلا معنى للريب في أمر ذلك الفاطمي الموعود المنتظر المدلول عليه بالأدلة بل إنكار ذلك جرأة عظيمة في مقابل النصوص المستفيضة المشهورة البالغة حد التواتر ومنهم الكتاني واكتفى المصنف بهذا العدد في من صرح بتواتر أحاديث المهدي وحصيلة ذلك أن المصرحين بتواتر الأحاديث في المهدي من علماء القوم بحسب إحصائه إلى هنا سبعة عشر عالما لكنك ستقف على عدد آخر من علمائهم صرح بتواتر أحاديث المهدي ولكنه لم يعده في من صرح بالتواتر وسنقرأ عبارتهم وتقف على تصريحهم بالتواتر فلا نحيل على مجهول ثم ذكر عنوانا في العلماء في الآئمة والعلماء الذين احتجوا بأحاديث المهدي يقصد الذين عدوا أحاديث المهدي صحيحة مقبولة ولم يصرحوا بتواترها وأول من عدهم في ذلك سفيان الثوري قال الإمام سفيان بن سعيد الثوري المتوفى سنة 161 وسفيان الثوري معاصر للإمام الصادق عليه السلام وللإمام الكاظم عليه السلام الإمام الصادق استشهد 148 والإمام الكاظم 178 هو 83 على سفيان الثوري وان مر بك يوصي احد اصحابه بعدم الخروج على الحاكم قال وان مر بك المهدي وانت في البيت فلا تخرج اليه حتى يجتمع الناس يعني لا يجوز الخروج على حتى لو كان الذي يدعوك للخروج هو المهدي فانتظر حتى يجتمع الناس عليه قال البستوي فهذا يدل على أن موضوع خلافة المهدي كان أمراً مسلماً عندهم أقول وهذه العبارة التي نقلها عن سفيان الثور فيها أولا أن أمر المهدي وأنه أحد أئمة المسلمين كان أمرا مسلما عند المسلمين في ذلك الزمن فلم يحتج سفيان الثور في حظه لصاحبه على عدم الخروج على الحاكم إلى أن يثبت له أن المهدي من أئمة المسلمين وأنه يجب أن يتبع وأن يطاع وإذا دعا إلى البيعة له فيجب على المسلمين أن يبايعوه كل ذلك لم يحتاج إلى بيانه لم لوضوحه عند صاحبه وحيث إنه يبدو أن صاحبه الذي يحتاج إلى, إلى تعليم أمر واضحا في الفقه السني وهو حرمة الخروج على الحاكم يبدو أنه لم يكن من أهل العلم لأنه لو كان, هذا لو كان صاحب سفيان من أهل العلم لما خفي عليه هذا الحكم السياسي عندهم أعني حرمة الخروج على الحاكم فإذا كونه يحتاج إلى أن يعلم هذا الحكم شاهد على أنه لم يكن من أهل العلم واستغناؤه عن بيان أن المهدي من أئمة المسلمين وأنه تجب طاعته وتجب البيعة له دليل على ظهور هذا الأمر فهذه الكلمة التي نقلها عن سفيان الثوري لا تدل فقط على أن سفيان الثوري كان يرى صحة الأحاديث الواردة في شأن المهدي بل هذه الكلمة تدل على أكثر من ذلك بل إنها لو تأملتها تدل على أكثر من تواتر أحاديث المهدي إذ إنها تدل على رسوخ ووضوح أمر المهدي عند المسلمين في ذلك الزمان أي إن هذا الأمر يعرفه كما يقولون حتى الصبيان والنسوة يعرفه العالم بالحديث وغير العالم يعرفه المتفقهة وغير المتفقهة والعالم الثاني الذي نقل عنه تصحيح أحاديث المهدي الإمام الحافظ أبو جعفر العقيل المتوفى سنة ثلاثمائة وثلاث وعشرين وهذا يعني أنه كان معاصرا لزمن الغيبة الصغر نقل عنه قوله وفي المهدي أحاديث جياد من غير هذا الوجه بخلاف هذا اللفظ هذه العبارة عن العقيلي. لا تدل فقط على أن العقيلي يرى صحة ما جاء في التبشير بالمهدي بل يرى أن الأحاديث التي جاءت في التبشير بالمهدي منها أحاديث متعددة لها أسانيد جياد فإذا تعدد الطرق وجودة الإسناد صفتان أثبتهما العقيلي لجملة من أحاديث التبشير بالمهدي وفي هذا هاتين الصفتين ما يزيد على صحة الإسناد بل إن هذا يدخل إما في التواتر أو على الأقل أضعف الإيمان أن يعد من الاستفاضة قال ومنهم ابن المنادي ومنهم الإمام أبو الحسين ابن المنادي توفي سنة 336 وهذا أيضاً معاصر لزمن الغيبة الصغرى قال يحتمل أن يكون هذا بعد يعني حادثة قال يحتمل أن تكون هذه الحادثة تقع بعد المهدي الذي يخرج آخر الزمان وهذه العبارة من ابن المنادي أيضا تدل على أزيد من صحة أحاديث التبشير بالمهدي فإنها تدل على أن خروج المهدي ثابت عند ابن المنادي ثبوتا قطعيا حتى إنه أخذ ظهوره أخذ المسلمات وما يأتي في الحديث الصحيح لا يعامل معاملة المسلمات وإنما يعامل الشيء معاملة المسلمات إذا كان ثبوته قطعيا يقينيا ومنهم الإمام أبو حاتم بن حبان المتوفى سنة 354 وهذا أيضا أدرك زمان الغيبة الصورة قال وقد عقد في صحيحه عدة أبواب في ذكر المهدي واستدل عليها بأحاديث عديدة منها ذكر البيان بأن خروج المهدي إنما يكون بعد ظهور الظلم والجور في الدنيا وغلب وغلبهما على الحق ومنها ذكر الأخبار عن وصف اسم المهدي واسم أبيه ضد قول من زعم أن المهدي عيسى بن مريم ومنها ذكر الأخبار عن وصف المدة التي يكون المهدي في آخر الزمان ومنها ذكر الموضع الذي يبايع فيه المهدي ومنها ذكر الخبر المصرح بأن القوم الذين يخسف بهم إنما هم قاصدون إلى المهدي في زوال الأمر عنه ثلاثة أبواب أربعة خمسة أبواب وفي كل باب عدة أحاديث وهذه الأبواب جمع فيها ما التزم فيه شرطة لأنه جمع هذه الأحاديث في كتاب التزم فيه الصحة فإذا فرضنا أنه قد جمع في كل في كل باب ثلاثة أحاديث فقد جمع خمسة عشر حديثاً صحيحاً وهذا ليس مجرد صحة بل أكثر من ذلك بل إنه يدخل في التواتر فالمناسب أن يعد هؤلاء في حكم بتواتر أحاديث المهدي ولكنه لم يعدهم في حكم بالتواتر ونحن نقبل منه هذا نقبل منه أي نتفهم ذلك منه ومنهم الإمام الخطابي ومنهم الإمام البيهقي وعبارة البيهقي المتوفى سنة 458 هذا لفظها والأحاديث في التنصيص على خروج المهدي أصح البتة إسنادا إذن هي أحاديث متعددة وهي أحاديث صحيحة ومنهم الحافظ السهيلي المتوفى خمسمائة وإحدى وثمانين فقد قال ومن سؤددها صلوات الله وسلامه عليها يعني فاطمة ومن سؤددها لعله يشرح الحديث الذي جاء في فاطمة عليها السلام أنها سيدة نساء العالمين قال ومن سؤددها أيضا أن المهدي المبشر به آخر الزمان من ذريتها فهي مخصوصة بهذا كله قال والأحاديث الواردة في المهدي كثيرة وهذه العبارة فيها أكثر من الحكم بصحة أحاديث المهدي بل فيها أخذ ذلك أخذ المسلمات وفيها أيضا كثرة الأحاديث ومنهم القرطبي فقد قال والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله في التنصيص على خروج المهدي من عترته من ولد فاطمة عليها السلام ثابتة أصح من هذا الحديث فالحكم بها أي بتلك الأحاديث دونه ومنهم ابن تيمية في منهاج سنته قال إن الأحاديث التي يحتج بها يعني العلامة الحلي رحمه الله إن الأحاديث التي يحتج بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة وفي هذا من ابن تيمية اقرار بصفتين من صفات أحاديث المهدي الصفة الأولى الكثرة والصفة الأخرى الصحة أحاديث صحيحة رواها أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم من حديث ابن مسعود وغيره أقول وكان حقه أن يبدأ بمسلم لأن ابن تيمية شديد التشبث بالصحيحين وقد جاء حديث التبشير بالمهدي في صحيح مسلم فكان حقه أن يبدأ بصحيح مسلم وقال في موضع آخر وأحاديث المهدي معروفة رواها الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم إلى أن قال ولهذا كان الحديث المعروف عند السلف والخلف أن النبي صلى الله عليه وآله قال في المهدي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبيه صار يطمع كثير من الناس أن يكون هو المهدي حتى سم المنصور ابنه محمدا حتى سم المنصور ابنه محمدا ولقبه بالمهدي باسمه واسم أبيه باسم أبيه ولم يكن هو الموعوذ به إذن في هذا اقرار بصحة أحاديث المهدي وكثرتها وأخذها أمراً مسلماً عند الناس في ذلك الزمان بل ليس في زمان ابن تيمية وحسب بل في زمان المنصور أي في زمناً متقدم وممن صرح بصحة أحاديث المهدي ابن القيم الجوزية وهو تلميذ ابن تيمية قال والأمم الثلاث تنتظر منتظرا يقصد اليهود والنصارى والمسلمين ينتظرون منتظرا يخرج في آخر الزمان فإنهم وعدوا به في كل ملة والمسلمون ينتظرون نزول المسيح عيسى بن مريم من السماء لكسر الصليب وقتل الخنزير وقتل أعدائه من اليهود وعباده من النصارى وينتظرون يعني المسلمين خروج المهدي من أهل بيت النبوة يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا في هذا أكثر من التصريح بتصحيح حديثا في التبشير بالمهدي فإن في هذا إثبات أن المسلمين وهذا أي إسنادوا هذا الفعل إلى عامة المسلمين لا يصح إلا أن يكون جميع المسلمين يفعلون هذا الفعل أو على الأقل أن يكون غالب المسلمين يفعلون هذا الفعل فإذا والمسلمون ينتظرون خروج المهدي فهم قد علموا بيقينا عن النبي صلى الله عليه وآله التبشير بالمهدي فهذا مما توارثه المسلمون صاغرا عن كابر وهو ثابت عندهم أي عند عامة المسلمين ثبوتاً يقينياً عن رسول الله صلى الله عليه وآله حتى أثر ذلك في مشاعرهم فصاروا ينتظرون المهدي هذه كلمة تلميذ ابن تيمية الذي ورث منه تعصبه الشديد وعناده في مقابلة الشيعة أنار الله برهانهم وقال أيضا ابن القيم والمهدي المعلوم هل هذا بيان لصحة حديث في المهدي؟ والمهدي المعلوم الذي بشر به النبي صلى الله عليه وآله وأخبر بخروجه هذه عبارة أيضا فيها أكثر من إثبات صحة الحديث فكان ينبغي للمؤلف أن يدرج هذا وأمثاله في من عد أحاديث المهدي للاكتفاء بأنه ممن احتج بأحاديث المهدي ومنهم أي ممن صرح بتصحيح أحاديث المهدي أو الاحتجاج بها الإمام الحافظ بن كثير وهذا أيضا تلميذ بن تيمية وهذا قد ارتضع من ابن تيمية ومن الذهبي فإنه تلميذ ابن تيمية وتلميذ الذهبي وكل منهما يقول الزيادة عندي يعني في خصومة الشيعة وفي موقفهم من أهل البيت عليهما السلام قال ابن كثير ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود 12 حليفة صالحا يقيم الحق ويعدل فيهم إلى أن قال والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة بذكره إذن أخذ هذا أخذ المسلمات وقال نسبه إلى الأحاديث المتعددة فلا أقل من أن يكون ممن صرح باستفادة الأحاديث الواردة في المهدي ثم نقل عن ابن كثير عبارة قال فيها هو المهدي الذي وردت الأحاديث المستفيضة بذكره فإذن كان ينبغي أن يلحق ابن كثير في من صرح بتواتر أحاديث المهدي نعم كان حقه هناك أن يقول العلماء الذين صرحوا بتواتر أحاديث المهدي أو أخذوا أمر تبشير به أخذ المسلمات أو صرحوا باستفاضة الأحاديث الواردة في شأنه أو ما في حكم ذلك فإن هذا العنوان عنوان جامع لكل ما يندرج تحت اليقين بثبوت المهدي أو ما يلحق باليقين بثبوت المهدي هذه العنوين التي جمعناها كلها إما أن أحاديث المهدي تفيد اليقين أو ما هو ملحق باليقين أي تفيد لطمينا إذا كانت مستفيدة أو كانت كثيرة متأكدة